بسم الله الرحمن الرحيم وسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُم كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ رَصِيدٌ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ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 تِكُن نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ يَنَاثِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلّوا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيد دَعَا مَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَن يُبْعَثُوا والبلاء وربي لا تبعثن ثم لد تنبؤن بما عملت وذلك على الله ينسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تحملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم تغاوب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكف فرعنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وقالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم